وقالوا له عرف نحن نعرف قحطان ندير قحطان بس من وين عفوا ال... ال... قبل, قبل دخول الكويت وين؟ من قبيله قحطان